بسم الله الرحمن الرحيم أم الله رب العالمين والصلاة والسلام على مبيه محمد وعلى آله وصحره إجمعيه أشهد أن لا إله إلا الله ورحمه رسوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأجمعين إما بعد فقال الله رحمه الله كتاب جميلاته والمنازل جمع منسك ومنسك وقال منسك ومنسك الجمع منسك والقصر من النصف هو التعبد قل ان صلاتي ونوسكي ومكائي لله رب العالمين لا شريك له فاذا قيل ان فلانا ناسك يعني عاش ويتنسك يعني يتعبد لكن غلبت استعمالها في عرض أن آل الشرع على متعبدات الشرع وهي الحد والعرض شعار الحد والعرض حيث إنها إذا أطبقت تعارضت أهل الخلاف وسعت أن تطبقها على شرائع الحد والعرض فالمراد مناسك هنا مناسك خاصة. إذا التعذب عامه هو كتاب المناسك يعني كتاب ما يتعلق بالحج والعوز يمكن أن يقال كتاب الحج يمكن أن يقال كتاب المناسك بمعنى. قال المؤلف رحمه الله الحج والعمره واجبا لم يعرف حد لغة ولا الصلاح ولم يعرف العبرة لغة ولا الصلاح المؤلف اختصر هذا ويريد ان يقرر حكم الحج والعمره والحج لغة للقط مطلقا ولكنه شرعا قط ممكن لعمل مقصود هو الشعائر الذي اثبت ان شاء الله في زمان المقصود وهو الذي قاله المؤلف شوال ومن قاله عشر من ذي الحج والعمره لغه للزياره مطلقا أي مكان تدرونه يقال عمره اعتمر رسولاني يعني ذا رسولاني الزيارة عمرة لا ايضا زياره أيضا زيارة على وجه المقصود في الحد كنا قضل لعمل مقصود في زمن المقصود في العمرة لا نكون في زمن المقصود لماذا؟ لأن في كل وقت مشروعه في كل وقت قال الحج والعمرة واجبا الواجب كما سبق غرارا باستلاح جمهور العلماء واجب يطلقوا يطلق بمعنى الفرق فالفرق والواجب سواء وفي هذا الباب أو في كتاب الحج لا ان تفرق بين الركن الذي هو فرق وبين الواجب إن سيأتينا العمرة وواجبات العمر أركان الحد وواجبات الحد كما سبقنا في الولو كل نبيه واجبات التقنية وفي قراره هنا أيضا مفرق بين الواجبات والأركان في, الصلاة. قلنا في الصلاة, الصلاة لها أركان ولها واجبات كذلك الحد له أركان وله واجبات هذا تصريب لابد أن تفهمه في الحد لأن الذي يترك رفنا لا يتم ذلكه إلا منه والذي يترك واجبا يمكن أن يجبر بدمه ومحصر صياتي هذا المسطين إن شاء الله فقال المؤلف هنا حد العمرة واجبان يعني, يعني فرضين فرضهم الله عز وجل قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال تعالى وَأَكِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَّهِ وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء بهذا؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه على سعر عليهن جهاد لا قتال فيه يعني يجب عليهن جهاد لا قتال فيه doing yeah. of the system. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا رجال فيه الحج والعمره يبين انهما والدان فاذا وجبا على النساء فعلى الرجال ينتاب الاول فوجوب الحج والعمره له شروط وقد قال الله عز وجل ولله على الناس احد البيت من استطاع اليه وليس واجبا على كل احد وانما يجب بشروطه فلذلك قال المؤلف على المسلم الحر المكلف القادر الشيخ عثمان رحمه الله نظرا هذه الشروط فقال الحج والعمره واجبان في العمر مره بلا ثوان يعني على الخوف بشرط اسلام كذا حريه عقل بلوغ قدرة جليل الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني يعني على الخوف كما تيأتي بشرط إثناء كذا حرية عقل بلوغ قدرة جليل في هذه الصورة الاسلام الإثناء والعقل والبلوغ والقدره والاستطاعه المؤلف قال على المسلم الحر المكلف التكليف يعني ايه البلوغ والعقل المؤلف ذكر الحر المسلم الحر البالغ العاقل الخاطئ هذه خمس يعني قد يقول قائمة المؤلف ذكر اربعه نعم لكن المكلف يشمل البالغ العاقل فيكون بالتفصيل خمس بد أن تجتمع هذه مشروع فلا يجب الحج على الكافر بمعنى انه لا يصح حجه ولا يجب عليه اذا اسلم إلا حج الإسلام وعمره الإسلام كالمسلم اذا قدر على ذلك، لكنه يعاقب عليه وعلى سائر فروع الاسلام اذا مات عن الكافر ولا على المسلم الحر فالعبد لا يجب عليه الحج المكلف يعني البالغ العاقل الصبي والمجنون لا يجب عليهما الحد القادر فالذي لا يقدر على الحد لا يجب عليه وسياتي معنى القدره وانه ملك لن يراحلها عن الطريق إلى اللي. طيب قال في عمره مره يعني يجب الحد والعمره مره واحده في العمر الصلوات خمس في اليوم والليله الصوم يجب كل سنه في شروره الزكاه تجب كل حول في الجمله بشروطها ايضا لكن الحج يجب مره واحده في العمر والعمر تجب مره واحده في العمر قال على الفور يعني اذا قدر الانسان على الحج وهو مسلم حر مكلف فالواجب ان يحج فورا من العام الذي قدره حتى اذا اخطر شمات مات اثم يعني وجد مع الآن الان في هذا الوقت الذي نحن فيه قبيل الحج وهو مسلم حر بالغ عاقل وقدر على الصبر فافترض له الاسلام فالواجب ان يحد هذا العام لو قال السنه الجايه ان شاء الله فهو اثم إن مات مات آثمين، وإن عاش وحد فحظه فحظه لكنه آثم بالتأكيد كثير من الناس يقول يقول أحك إن شاء الله لما أطلع المعاش وقل المعاش أبأحك معين هو قادر في أثناء عمله أن يحظه وبعض مثلة كم جوز العيال وابن لهم أبأحك العمر كثير من الناس يؤذيها لكن الحظ رايت كثير من الناس يؤذلوا يقول لما أطلع المعاش أو لما بني أتحج لكن إذا تعارض عند الإنسان إذا تعارض عند الإنسان نفقه النكاح والحج واحد عاوز يتجوز أو يحج معكم إما أن يتجوز هذا العام وإما أن يحج هذا العام فايهما يقدم إن كان محتاجا الى النكاح حاجه شديده بحيث انه يتضرر في دينه اذا لم ينجح يعني يخاف عليه العمل ويخاف عليه الفتنه اذا لم يتزوج فالنكاح مقدر حتى لو ذهبت اللقطه كلها ولم يقدر واما اذا كان يصبر عن النكاح ويستطيع ان يعيش بدون نكاح حتى يولد معه المال مره اخرى فنواجه بأن على الصدر فإذ هذه الشروط التي نكره مؤلث وتشاهدها هي تمام. لكن بينها تشاهدها فالإسلام والعقل ينتبه في هذا الكلام فالإسلام والعقل شرطان للغلوب وافتحه الإسلام والعقل شرطان للغلوب وافتحه والغلوب والفرية شرطان للغلوب والعقد دون القصر والاستطاعه شرط للوجود دون الذكر انتبه هذا يا اخواني يبقى هذا شروط خمسه ليجبر عليه لا لازم الاسلام والعقل شرطان للوجود والصحه لازم على شرطان من الوجود والصحه يعني ان اذا كنت مسلما عاقلا فوحضرتك فحدث معلوم، لكن قد يجزئ ممكن يكون عقل. ممكن اكون صديق، وأنا عارف. وقد لا يذهب مع تمني صحيح، إذا كنت غير قاض، فالكافر لا يصم حدّه آخر كما لا يجب عارف، لا يصم حدّه كما لا يجب عارف، فإذا جاء بالتمر عقل فلا وجود ولو حد لنا لكن من الحريه والبروه لو حد الصبر لو حد العقل فحدهما صحيح والنواصي صحيح يعني في ثواب لكن لا يجب عليهما الحد قائل ترى الداله هل هذا الحد عن الاسلام لا لا يجب أن يكون حساباً لذلك يظن شرقاً للوجود والإجداء دون إجداء لا يتكى الحد من الوجود في الأول في الإسلام والعقل لا يفرق الحد إلا الإسلام والعقل ناكي على الإستطاع شرط من فقط دون إجداء بمعنى أن الذي هو مسلم حر بالغ عاقل قاضي فاتل شرط القدرة وذهب وتكلف وَحَدْتَ نقول حدث صحيح لا شك مجد؟ نعم مجد لأنه يزوج حج دائما يقول لو فضوا المشروب اللي ذكروها شرط الايه الوجود أما الإجزاء هو مجزء. هو لا يجب عليه فإن تكلف وحد تفاول كده الثلاث ثلاثة نصف غير قادر مسلم لا لابعاد فاقترض وحد يقول له ايه صحيح فكان شوار يبعليك يعني كده بل لا يطلب منك ذلك ولا يشعر ذلك. طيب قال المؤلف على الخوف يعني إذا اخره هو آذر عن زمان الزهر قال فإن زال الرزق والجنون والصبا هذه مواهع الرزق فضل, فضل. نقول أن الرقيق اللي هو العابد يعني لا يصح حجه بمعنى لا يصح حجه لكن لا يجب عليه الحج ولا يجهده والمجنون لا يصح حجه اصلا والطبيع كالرقيق لا يجب عليه إلا أن حجه صريحة لكنه لا يجب على عن حجة الإسلام فالملك يقول لو أحرم رقيق أحرم عنه أو أحرم مجنون او احرم الصديق كيف رحمه المجنون احنا نقول اصلا المجنون لا تكليف عليه ولا يثبت حكمه ولا قال بان افاق المجنون واحرم ثم جن خرخ يعني مجنون من جنون لا جنون يذهب ويذهب. فأحرم ثم جن والنبي يقول انزال الرفق والجنون والطب يعني صبي احرم وهو صبي وبلغ وهو محرم كيف بلغ وهو محرم طب رقيق احرم وعفق وهو محرم يعني بعد ما احرم سيدنا ابن تخف متطوق مجنون واثاث قريش صبي كيف ابن وهو محرم نام فقام محتلما وجعله على الطيور تم له خمس عشره زمن هلالي طبعا. يعني هو طلب يوم 8 ذو الحجه من 15 سنة. فيوم ثمانية ذو الحجه الثلاثه ان شاء الله سأذكر الله في الثلاثين هو طلب الظهر يعني يوم ذو فيوم ذو الحجه طلبت الظهر عنده إيه؟ 15 سنة يعني ذلك. فإن حصل ذلك في الحج وما الذي في الحج بعرة يعني هو واقف بعرف وهو رب الحج الحج الاعظم وفي العمره قبل طوافها صحه طردا يعني ادراه عن حدة الاسلام ادراه هذه العمره عن عمرة عمر الاسلام في الحج وهو بعرف وفي العمره قبل طوافها العمرة العمره اصلا طواف فقط لكن فهم من ان فهم كلام المؤلف انه اذا كان قد شرع في الطواف او كان قد دفع من عرفه ولم يعذ اليها فان هذا لا يزيره عن حجه الاسلام قال وفعلهما من الصبي والعبد نسلا يعني هو فعل الحج والعمره من الصبي ولو رضيعا يعني لو تمتت لسفه تحمله امه وحجت به يصح يعني هي صح يا جماعه يعني فيه ثواب قالت المرأة قد رفعت صبيها للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهذا حج قال نعم ولك اجر لكن هل يجب عليه لا هل يصح منه فتقول لا هو يصح, يصح لكن يصح ايه ناس ولذلك اقل لك هل يجزئه تقول لا لا يجزئه في بلد يضح ويجزئ هنا يضح يعني فيه ثواب يجزئ يعني عن الفريضه لا هو لا يجزئه عن الفريضه الطبيب لا يجزئه الحد العبد لا يجزئه الحد لكن يصح منه الحد ولا يجب عليه الحد لان فيه شرط ثابر هو شرط الحريه والصبيه ثابر وشرط البلوغ فلا بد ان تفرق بين الاجزائي بمعنى ما يرجع عن حجه الاسلام وعمره في الاسلام والصح الكافر هو الذي لا يصح المجنون هو الذي لا يصح المؤمن فقال وفعلهما من الصبيه والعبد مثلا يعني يصح فعلهما من الصبيه والعبد يعني الحج والعمره مثلا والقادر المؤلف رجع يتكلم عن الشروط مرة أخرى هو المسلم مفهوم الحر مفهوم المكلف مفهوم القادر هو الذي يختلف القدرة هنا خلقة خاصه مش كله قدرة يعني يعني الذي يقدر على حمل شيء ثقيل اسمه قادر ولا لا قادر لا مفهوم لكن هل هو القادر هنا لا القادر هنا له شروط فقال والقادر من امكنه الهتوب ووجد زادا وراحلة صالحا لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه والحوائج الاصليه شوف الكلام ده يقول يكون ما الركوب لان يمكن واحد اصلا يكون معه مال لكن لا يمكنه الركوب معه دول كثيره جدا لكن لا يمكن ان يرفع ولا يشغل حركه مكانه اصلا يعني واجب لكن هو ناس بيقعد قد يكون الثقيل البدلي جدا لا يمكن أن يتحرك أو ضعيف الخلقة جداً لا يمكن أن يتحرك أو يخلط عن الراحل لأنه لم يمكنه الركوب طيب من امكنه الركوب عن القادر ببدله أن يركب وعنده مال أيضاً يركب إما أن يذهب بسيارته أو براحلته وإما أن يستأجب كما هو الحال ترك الطابرة ومستأجب ولكن ذلك اكيد نتائج طائره ولا سياره او باخره كل هذه استئجار هو قادر على ذلك لكن الولد قاد ووجد زادا وراحله صالحين لمثله هنا مصطلح طيب هذا الراحله والولد ازادا والراحله يفتحان لمثله كلاهما المقصفه لحيله هذا ضمير يعود عمل, عمل ايه الجاد وراحل أما الراحلة فلا موتا تصلح للمسك هذا هو المقص وأما الزاد فلا يعني نعم لا موتا يركب را راحلة صريحة بمعنى من أن مثل هذا الرجل موت وقادر ووو جاه ومثله لا يركب الحمير أو لا يركب الإبل في زماننا هل أقول جرب أنك حيد بالإبل ها يعني ممكن ياخد ايميل من حيث العقل لكن هذا الحال اللي عليه هذا الرجل ما خلوش يصلح مثله راكب الإبل ومثله راكب ما مثلا نقول له واجد يا لا إذا لابد من واحدة صالحة لمثله اما الزاد فتواء كان صالحا لمثله او ليس صالحا لمثله اذا وجد لا يحمله معه او يشتريه في الطريق لا أن يكون صالح لمثله اي زاد زي يبقى ثراء وجد ذلك او عنده مال يحصل به ذد والرحلة. والرحلة يعني قال بعد قضاء الواجبات يعني هذا المال الذي يحصرو به الذد والرحلة, والرحلة بقيت له بعد ان قضى واجبات الذي عليه واجبات ما الواجبات الواجبات المالية من الديون التي هي لله او للآدميين. عليه عليه عليه عليه كفاره قطع كفاره ظهار كفاره يمين ما القضى الواجبات التي هي في ذمته من الدنون التي لله او للادميين ما القضى والنفقات الشرعيه يعني يكون عنده ذاب راحله صالحين لمثله بعد قضاء واجبات النفقه والنفقات الشرعيه الواجبه ايضا النفقات الشرعيه يعني لهم ولاولاده ولمن تحت نفقاتهم هنا شيء مهم الشرف يدعي على الدوام يعني ايه على الدوام يعني واحد يكون معك دوس و على الدوام كده الحق لا يجب الا على اسباب من الناس بل قد يجب اقصي المراد بقوله على الدوام يعني حتى بعد الرجوع. يعني عنده عمل يبكيه عمل يقتات منه اذا رجع او عنده مال يكفيه اذا رجع يعني يكون مع مال يتركه لاولاده يكفيه هو في نفقته ذاهبا وراجعا ويكفي اولاده فاذا راجعت فانت عمل اخر يعني مش مثلا شغلت وظيفه وعاوز يحب وصاحب الوظيفه انه احفلك يا محبي وليس عنده شيء اخر يتكسب بك بس معاه فلوس يسافر لكن لو سافر وأنفق الفلوس اللي معاه قلت هيجي لها لا يجد عملاً آخر ولا يكون عليه تفصيل عمل ويضيع بذلك أهلاً هل هذا على الدوام؟ لا فلجب أن يكون بعض رجوعه عندهما يكيد من قلوش آآ آآ إذا رجعت وليس عندك مال فضيع أولادك حتى تكتسب لهم مال الجديد إذا يكون عنده نفق لأولادك في سفر ويكون عنده نفقه بعض رجوعه ينفق بها أو أنه يتكسب يوما بيوم أو عنده وظيفة ينضر عليه شهريا شهرية الأول. نحو ذلك من الرواتب التي اعتادها الناس فان هذا يجب عليه الحد إذا ما كان نافجا عن صمع او إجارة او عقارات او وظيفة كل هذا يدخل في قولهم على الدواء مم حاجة مستمرة يعني لكن لا تنقطع لا نقول مثلا اطلع عملك وضيع مصدرين فيك واذهب إلى الحد وخلاص لا لا, لا يقال لذلك طي قال بعد قبائل واذباد والنفقات الشرعية والحوائد الأصلية في حوائد أصلية في حوائد ذائدة عن ما يحتاج من الماضي حوائد أصلية تختلف يعني المسكن حاجة أصلية ولا خرعية طبعا أصلية السيارة أصلية ولا خرعية تختلف الثلاث الناس يعني من الناس لازم هذا كان لا يسعى في الاطلاق حيث نزداده باحلى صالحين لمتر فينا واحد مثلا عمله بعيد جدا عن مكان كتابه بكتب كل يوم مثلا هو مكان بعيد فصارت الساره في حقه حجره اصليه لو قلت له بيع عربيتك ورده كل يوم تكفي او موصاص يبقى انت قضيت عليه مش حرج واصل ولا يمكن ان يتكلم من هذه الطريقه فتقول له لا معلش ولو بيع السيارة الحي هل ينقل هذا جمعا؟ هذا الردل لا يمكن ان يقضي عمله على الوجه المناسب له إلا بسيارة يبقى السيارة في حقه إيه؟ هذا أطريق، فيه واحد بقى بيته فوق المحل التاعه يعني محل تقضي بيتكوه ولا يحتاج إلى السيارة أصلا ولا يركب المواصلات إلا فين وفين يبقى لا السيارة، في... وعنده مع عرضية هل هذه السياره في حقي حاجه اصليه ولا اصليه ولا مش حاجه اصلا كماليات يعني هذا فرق اختلاف الناس المسكن هذا اصلي السياره قد تكون حاجه اصليه القادم قد يكون حاجه اصليه يحتاج الى قادم اسمه البلد واحتاج الى في قادم المكتب قد يحتاج إلى سيارة انتبت قد يحتاج إلى سيارة لقضاء عمله لكن تكفيه سيارة 50 ألف وهو ركب سيارة بمئة ألف نقول له إيه هنا بيع هذه السيارة وازهي إدعى حاجتك الأصلية واشتري سيارة تنفقي بها حوائدك الأصلية وحج بالنفائد منها إذا المثال مختلف فمعنده سيارتان ويحتاجهما حاجتك الأصلية واحدة بيشتغل عليها واحدة بيأجرها تنفط عليها وعلى أولاده. فلا يلزمه بيع واحدة منهم فان كانت عنده سيارتين واحده مركونه في الدراسه وصار يركبها يعني بغداد يعني فنقول له ايه بعدهم لأن في واحده مش حاجه اصليه فهذا اذا ليس في حكم عام. ما درس السيارات مش حاجه اصليه ما درس يقول متاكل قد يكون مسكن مثله هذا الذي يذكرني هو مسكن مثلي أنا درس بعده الشعر اللي انت عايش فيها لانها بخت مليون وروح اشتري خلف ميه الف وحج بالبال قد لا يصح لمثله الا ذلك الناس الناس. شوف ماذا قال الشارح الشارح يقول في شرح كلمه الاواني الاصليه قال من كتب ومسكن وخادم وخادم ولباس مثله وغطاء ووقائد ونحوها شوف هذه الامور اصلا مختلفه يعني تعال نمسك الكتب مثلا هل الكتب حاجه اصليه لكل الناس ها ام فل اصليه يعني واحد عنده مكتبه ب200000 جنيه ولا نص اليوم جنيه وفقير أو يعني دفنه على قبل نقوله ما عنه الشفيع مثلا نص هذه المركبة ورحب ماذا تقولون هو طالب علم يحتاج للمكتابه من نقطة ديون هو يحتاج كتب أيضا هذه هو الشول المولف جدأ بالكتب لكن هذا المراجل عنده بحب الكتب يعني عنده هواية شراء الكتب والطبعات القديمة والطبعات النادرة والكلام من أنت عرفينه ده وهو لاقع فيها ولا يفهمها لو قرأت وحاجة كده يعني منظرة إذا الكتب في حق حواجة عطلية لا إذا كلمة من كتب أيضا تختلف من كتب يعني لطالب علم يحسن قراءتها ويحتاجها في أمر دينه وأمر تعليمه للناس قوله ونسكن أيضا ونسكن يختلف بحسب الناس والخادم هل كل ناس الخادم عندهم من الحواجة العطلية إحنا الخادم من اسمنا لا حق أطلية ولا فرعين. مين فينا محتاج خادم يعني في أمر معاشي لو ما فيش كانت مش عارف يعيش ما فيش حد والحمد لله لكن في ناس مرصمين نشروا على هذا ولا يستطيع يعيش إلا بخادم فنقوله إذن الخادم يقوم إليك إذن هذا الأمر يختلف فيه القوم ويختلف فيه الكتية بحسب أحوالنا المؤلاء يقوله ومن ده مثله قال لما كان الموضوع يسير نسبية جميعنا لابس في نفس لكن لو بعتها دبلت كلها اصلا مشاكلتها لكن ما كان مثلي ملذت مثلي يعني لما كان الحجم نبقاته الاثيره او واحد قريب جدا من الحرم لو باع بعض الملابس يمكن ان يحتاجه هذا من لكن شوف قوله ملبس مثلي يعني ملوش مثلا اذا كنت تلبس الملابس العاليه غاليه الثمن بيعها واشتري ملابس دول عشان تحج لا لا يلزمه ذلك لانه مثله لا ينطق الا الملابس العاليه يعني الشرع يراعن هذه ولا يصف على الناس وهذا من يثري الدين ان الانسان يعيش على ما هو عليه وهذه قلت اختلف بحسب احوال المكلفين ثم قال الشارح كلمه مهمة قال ولا يصير مستطيعا بباذل غيره له يعني لو قال له غيره خذت لتنفيذ جنيه وحج لحج سياحه هل هي قبول؟ ان نقول صرت قادرا لا يلزمه وليس قادرا له أن يرد وله أن يوافق حسب حالي لن يحرم أن لا يمكن أن يقبل ويقبل لكن قريت أن يقبل بفرج عليه هو هو الذي يقيد المطلحة والمسكدة في ذلك أما أن يقول يلزمك القبول لا لا يلزم القبول لماذا ذلك من المدنة طيب ويعتبر أيضا مع الزد بعد قضاء الواجبات والحوائج والنفقات والحوائج الاصليه والنفقات الشرعيه امن الطريق يعتبر ان يكون الطريق امنا فلو خشية مضطرا او قاطع طريق او خشية مثلا اذا كان مطلوب من الجهات الامنيه ظلوا وعضوان خشية المجد مع انه قادر معه مال هل يلزمه الحد لا يلزمه وين عجزه كذا او مررم لا يُرْجَى ورؤو لا أَنْ ان يقيم مجاورد وَيَعْتَبِرُ عنه ان يحلف هذه المبالاه الحية الحيح حيث الحي. حيث الحي. حي حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث فقد يفضل الإنسان ببدنه معه السلوسة وقد يفضل بماله وليس معه صح؟ فالذي ليس عنده مال لا مش مستطيع ما فيش إشكال فيه لكن الذي عنده أموال طاغلة ضعيف البدن مستطيعاً مش مستطيع، ليس مستطيعاً بنفسه لكنه مستطيع مستطيعاً بماله ففي حل وقته هو ليس كالفقير إن عنده مال فيلزمه وجوبا ان ينيب من يحج عنه ويعتبر عنه لكن حجه في الاسلام وعمر في الاسلام لكن بعد كده تطور فلو ان رجلا وهو عنده 80 سنه ولد بقى غني لكنه الان ضعيف قعيد صريح الفراش بس معاه فلوس كثيره نقول له ايه يلزمك هذا العام ان تنيب من يحج عنه لما كانش حاجة قبل كده وينجبك أن تنين من يعتمره عنك إذا كان لم يعتمر من قبل طيب وإن اعجبه كدر أو مرض لا يرجى برؤه أما إذا كان مرضا يرجى برؤه فينتظر حتى يشهر <تصفيق> لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه وهنا اللجوم على على نفس ثقة اللجوم بتاع اللجوم الأول اللي هو على الطور يا يعني استناد لازم استناد معاك كروز جتك كروز هذا العام لكنك مش قادر على الحد لانك مريض مرض لا يبلغ شذائه او كبير تسكن لا يبلغ ان تقضيك ارث من حالك فيلزمك العام في نفس السنه اللي قدرت فيها بمالك ان تجيب بم من يحز يعتذر عنك هنا مساله بعض الناس راح توصل على واحد في السعوديه يقول لك راح انا أبويا مريض او مات وما حدش واوجبته في الجلب هيحج لهم منين قلنا سماع في يده فهيحج منين من يده من ما يده ينفعش من حيث وجب تنيب منين من حيث وجب على الرجل يعني من بلده يعني لو من القاهره ولا من خارج ولو كان ابعد من ماشي من باب اولى لكن ما يكونش اقرب لان هذا السعي مقصود. ايش احنا بنقول زاد وراحلة؟ صح يا جماعة؟ ايش احنا اننا الملك من ملك زاد عشان ايه؟ عشان بتنتقل فالانتقال ده فيه أدو وله نصيب من القبض الشرعي فلو تنراعى عند الإنابة لأن النائجة يقوم مقاما فمن بلدك من حيث واجب عليك الحد واضح؟ فاللي في المدينه مثلا لو انا اظن في المدينه عاجز عن الحد ببلد وقادر بماله لابد ان ينفذ المدينه ما ينفذش من الجد ولا من مسافه بين مكه والمدينه لازم من مدينه او ابعد من المدينه يتحمل زياده انشاء لكن المهم ايه من المدينه وعلى هذا فقط لازماء ان يقيم من يحج ويعمل عنه من حيث وجبه يعني من بلده ويجزئ حج النائب وعمره النائب عنه يعني عن المنين وان عوصي بعد الإحرام تصور لو واحد مريض مرض لا شفاه شفاؤه او كبير في السن لكن الله على كل شيء لصديقه شفاه الله انت بعد ما النائب احرم نقول ايه خلاص لا يزمك ان تحج وتعتمر وسقط عنك هذا بفعل الله ويوزئ عنه وإن حوفي بعد الإحرام يعني بعد إحرام نائبه يعني قد قرار نائبه من النسر وشارك النائب أن يكون قد حج إيه عن نفسه واعتمر عن نفسه يعني يكنش عليه حج تحجأ فريضة عمره هنا مسألة مهمة جدا جدا في هذا الباب ولسه واحد مسألني عنها طريقة واحد بيحب كل سنة والسانة هيحبه والفهلاو بقى تعطي شعارك المطر انتو عارفينك فواحد يقول له وانا ابويا وانا شعارك واحد يقرأيه وانا هن يعني مات وعاوزين واحد يحج عنه من بلد وانتوش مش كنا ضعم الشامين قمنا بلد بس هو رجل ده فهو انا كده كده حسوف للحيد كده كده لساس والتأشيرة معايا فهو احج ممكن بقى اخذ فلوث تعتم التأشيرة حطها في جميع. يعني يتكسب يعني شوف ماذا يقول في غايه الاهميه قال والنائب امين فيما يعطاه ليحد منه يعني يركب وينفق بالمعروف ياخذ نفقه الركوب ونفقه الطعام والشراب والحوائج التي يحتاجها بالمعروف يعني, إيه بالمعروف يعني بالمعروف يعني بالذي يليق بمثله بدون ترف ما يشبهه مصيري بسلوك غيره اصب براحتي واركب براحتي واخذ براحتي واشتري لسه وهذا للعيال هذا لا يذل بل بالمعروف ويحتسب له نفقه الرجوع ما هو رايح جاي في المصلحه ان يبقى على على الذي انا باله نفقه الذهاب والزياده وقادمه يعني نفقه الصادم إلا يخدم مثله نفسه لو كان هذا القادم بجنب خالد لكن بالمعروف فاذا انفق زياده على المعروف ضمن الزياده ولا يستأجر في ذلك ما يفضش أجرة ما اديني فلوس الحج نفقات وأكل وشرب وركوب ده ما فيش في إشكال ده بالمعروف ويقول كمان يديني فلوس بقى حق العطلة ويتربح بهذا لا يفوت ليه؟ لأنها عباده لا يستأجر عليها فيقال لمن حج عن أحد نعم الحج نفقات الحج على الذي وكلك ولكن بالمعروف وليس في الآلة تكتب ولا تربح لأن هذه عبادة كيف تافد عليها أجراً في الدنيا طيب ويشترك لوجوده على المرأة يعني مع ما سبق من الشروف الإسلام الشرية العقل البلو القدرة بشروف مشتركة من الرجال والرسال تزيد المرأة شرطاً مهمة قال وجود محرمها لأن النبي عليه والسلام قال لا تكافر امرأة إلا مع محرم وقول المؤلف رحمه الله حيال الصلاة ويسرط على المرأة المرأة هذه تعم الشابة والعزوم اللي عليه العمل دلوقتي في الجهات الدسمية هي ايه؟ ايه يا مش عارفين؟ بعد خمسين سنة مشتاز المرأة وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان بال اللي بعد خمسين سنه قد تكون من المحرم من من الشابة القوية اللي هي ليست مضله الموت او الهلاك او الضار لكن هذا بعد سبعين سنه زي لا عزوا جدا وعازب يتطلعها وينزل ويشيلها وترضى فما هي أقوى من المحرم من الشابة اللي عندها بعد خمسين سنة فايشابة عندها 40 سنة من من عليها لكن الكبيرة دي مجدداً يشينها ويخطاها هل قلت لها على الأجناب يشينها ويخطاها؟ فهذا كلام باطل المرأة كانت شابةً أو عدوداً وثمل كلام المؤلف حجة الإسلام وعمرة الإسلام ده نقص فيها، مش تمل دنص عليه. يقوله يشترت لولوبه على المرأة بمعنى أن المرأة ما عايش محرم ما يجبش عليها الحج والعمر بس انتبه لما قالوا يشترف لوزوبه على المرأة هل يفهم من ذلك أنه لا يجب لكن يجوز أو يتحذب؟ لا بل لا يجوز نفسه يعني يحرم عليها أن تساثر إلا مع محرم المؤلف يقول ليشترف لوزوبه فقد يقول قائل المؤلف أثانا أنه لا يجوز على المرأة حده ولا عمره إلا بمحرم بس ما أفدناش إنها لو حجت ما يخف هذا الحكم. ما تقول هذا الفقر المحرم وعلى نتائق ان همّة ذلك من الذي ضر حقه والعمره ها؟ الله عز وجل وهو الذي شرف هذا الشهر المثالة مش نفاية هوى يعني بعض الناس لما كنا يقول لك أصلي أمي مش ممكن تتطور انها معاها فوص وأنها لا تصوش مش ممكن تتطور هذا الكلام ليه؟ لأن المثال عندها مسالة هوى نحن مقيدون في العباده بما أمر الله عز وجل زي ما قلنا كده في الصيام، المريض الذي يضره الصوم، ما قلت نصوم بحقه؟ ايه دماغ؟ حرام بعض الناس يقول لك مش ممكن أفضل، نقول ده لازم تفضل، يجب عليك أن تفضل المثال هي أفضل شارع، ليس مثالة هوى، فالإنسان يسير في تعبده لله على الوجه الذي يريده الله، ليس على ما يقضيه الهوى فقضية اللي معنا ربطة أمينة وإن كان هذا فأخطونا لبعض أهل العلم لكن المذهب أنه لا يظل من الحجة إلا بمحر ولا يجب عليها الحج إلا بمحر ويزداد الأمر إذا كانت الحجة من قبل ولا اعتمرت من قبل يعني ثلاثة حجة فقط عنه بتحج نباثة من هذا المحر هذا اتباعاً هوى معه فيجب على النساء أن يعقلنا هذا وأن يستجب لامر الله ورسوله في هذه المسألة ولا تسافر إلا مع ذي محرم لو خرجت هي آثمة حدثوها صحيح يعني وخذت وحدثوها صحيح لكنها آثمة لو اعتمدت عن رضا صحيحة لكنها آثمة أجزأتها نعم يعني لو أثر لا أقدر صحيح حيث حجة لكنك يا ياسد لك في الصحة انتبه غير انك ما عليك حجة ثانيه اجزاء يعني لكن هل نظر اللي فيه ثواب وانتوا عاني دينا شرع الله انه أعلم. ووضح يعني لا تتحكي تتحكي كده خلاص بريئة لا هل وقد يقوم بقلبك من العناد لشرع الله وعدم اتجابة لأمل الله ورسوله ماذا تقوم معه حسنا تؤديناها في هذا الحج فينتبه لهذه المسألة. فمن المحرم؟ قال المؤلف وهو يعني المحرم زوجها او من تحرم عليه على التأذين مهمه جدا على التبني ليه لان مثلا إذا زوج رجل امراه ساقطها حرام عليه لكن ثم ايه ان يجمع بينها وبين وقتها ثم مؤبده وعمتها وخالتها على التبني لنسب يعني كاخيها وعمها وخالها النسب اللي احنا بنحرمه وقتنا نسب اللي هو المصاهرة يعني احنا بنقلب الخطير. الله تعالى جعله خلقنا من بشرا فجعله نثبا وصرا النثب هو القرابة والصهر اللي هو ايه المصاهرة احنا بنقلب الموضوع بنقول على المصاهرة نثب يعني الحج الثامير اللي هو انا نصر من الان ده حماية انا اقول عليه ايه تعمل فينك نثيب لكنه في اللورة الشرعية صهري يعني هو حماية عن صهري انا اقوله نثبه حتى سمير نفيدك اقول لهم ايوه زين لكنه بالمعنى العربي في المعنى الشرعي مش نبيه فهيكوا يا اخوه يعني علي بن ابي طالب وفاطمه رضي الله عنهما علي وفاطمه احدهم نسب هو ابنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ايه مصارن. اذن لما يقول المؤنث بنسب يوعدونها النسب يعني صدق بنسب يعني قرابه عمها اخوها خلها قرابه برضه فان كان مش من جهه العصبه ممكن يقسم عليها على سبيل بنسب او سبب مباح سبب مباح زي الرضاعه كاخيها من الرضاعه ممكن يبقى مقامه يتاكل معها جيش الاشكال طب اذا الرجل بحماته ها طبعا لو حرام عليها على التب طب اذا الرجل بزوجه ابنه اللي هو حملها يعني ايوه طب اذا الرجل بخالته وعمته نعم نسب يتاخذ ورمه من الضضاء نعم واصل من الضضاء نعم وهكذا طب ما فائده قول المؤلف بنسب ب... أو سبب مباح لاء مباح عشان يخرج السبب المحرم كمان يعذ بالله رجل زنى بامرأه ما ينفعش الجوزه النهاردة بنسب لكن هذا سبب محرم يعني اذا رجل زنى بامرأه حرام وبنتها حرام عليه فهي حرام حرام وبنتها حرام الاذاف معاهم محرم بالحجه لأن هذا سبب المحافظة هذا قال المؤلف بنسب أو سبب مباشر أيضا ذكر الشارح مسألة مهمة وهي الملاعن والملاعنة اللي هو رمى زوجته بالزنة قال الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم لهم سؤالا الا انفسهم فشهادة احادهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين والقامضه ان لعن الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والقامضه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كده يفرق بينهم وفتحوا عليه ابدا خلاص كده فتحنا معنى العصر مره نقول خلاص كده هذه محرمه عليك ابدا بدأت. ينفع ما يسافر فيها بطل ما ينفعش لان هذا التحريم المؤسس تغليظا عليه مش لانها محرم او لانه محرم ليها بل من باب التغليظ عليه طيب اذا سافر الرجل مع امراه لانه محرم فعلى من النفقه على المرأة مثلا غريب ولذلك يرمدون به يقول لك متى تجب نفقة بر... مبعد يجب على المرأة أن تفلق على زوجها نفغها بعبارة تاني امتى يجب أن يذفتي تفلق عليها لما يكون محرمها في الحين نعم قد الرجل ذلك يقول لا أنا ما... لا أقبل هذا لأنه هنا هادل... الباب التفضل لكن الباب الوجود هي عليها نفقة السطر يعني السطر المحرم على احتضر وتطرف عليه ناس بالمعروف يعني وبعدين تجيب له فهو نفقة الوجود قال المؤلف ونفقة المحرم عليه الشارح يقول كده ونفقة المحرم عليه لأن المصلحة ايه؟ ايه لا اعطل نفسي ووضع نفسي وهذا معلول به يعني نعرف من اعطف لأفيها النفقة عشان يحجي بيه او ام تبت لابنها نفقة عشان يحجي بيه او نو في روض الزوجان نفقة ليأخذها بيه انا مثلا بس في مثلا اغرب من ذلك انه لا ينلزمه مع بذلها النفق ان يوافق على السفر معه وحين إن هي مش قادره يعني معاها فلوس وعندها اسوار ومتجوزه وابوها عايش وقرايبها كلهم عايشين محرم كل ما تقول لواحد تعالى خد معايا لا لا مش كده يبقى معاذ وعندها مخالف بس ماحدش وضع على السفر معاه هل يجب او يعذبهم ما ينزلهمش هل يجب عليها الحد؟ ما يجبش عليها الحد. لا يجب عليها الحد. ولهذا قال المؤلف ومن ايثت منه استنادت يعني ايثت من وجود محرم استنير وان حجت بدونه حرمه واجدا يعني هي آثمة الا ان حجها مسلم قال المؤلف الحاجوي رحمه الله وإن مات من لدماه يعني الحج والعمره اخرج من تركته تمام ما حضر عليه حج وعمره ولم يقض او لم يعتمر وهو حي فما هذا حق لله في المال فيخرجاني يعني نفقه الحج والعمره والولاد والولاد عنه من يقض من تركته هل ده يخرج من الثلث يا إخوة لا ده من راس المال يعني دم من التي قال الله فيها من بعد وقية نوصي بها ألديها يعني لو كان فلوسه حظيء معهوش إلا ثلث الحج العمر نخبه ويحج ويأثمر عنه نعم، ولو لم يبقى خير من المي لان هذا من رأس المال وريث أن الذي هو للوقاية ونخبه ويكون الحد من حيث وجب الحد على الميت فتكون العمر أيضا من حيث وجبت العمر على الميت. ثم قال رحمه الله باب النواقين الميقات اللي هو موضع العبادة وزمان العبادة عندنا ميقات مكاني وميقات زماني الميقات المكاني تهدفوه المؤلف يختلف باستلاف الناس باستلاف الأمال والميقات الزماني اللي هو أشهر الحج اللي هي قال الله فيها الحج وأشهر معلومات يعني فعلا في واحد بالحج قبل أشهر الحج وأشهر الحج كما سيأتي شواله ذو القعدة وعشر من ذو الحج يبقى تتكلم المؤلف إن شاء الله في هذا الباب على يعني ستتكلموا في هذا الباب لأن المواقف استكلم بالجهة ستتكلموا إن شاء الله بهذا الباب على مواضع العبادة يعني مواقف المكانية وزمان العبادة يعني مواقف الزمانية قال وميقاط أهل المدينة ذول حليس إنه بيثموه دلوقت أبيار علي. اسمه اسموه ذول وهذا أبعد ميقاط عن مك المواقف يا جماعة مش اشتواء يعني بينها وبينها كمسافات مستلت في مواقف غريبة جدا فيه مواقف بعيدة جدا أبعد المواطيد من المدينه أهل المجيب وهذا الأمر يعني إذا العقل به مجال ما ننشي شمعنا ده العقل لا يدر يعني شمعنا ذو الحليسة قابليها مش ماء ما ينفع، بعدها مش ما ينفعش هذا أمر الله. ذو الحليسة المقال بينها وبين مكة عشرة أيام الله بالمعض ونبدأ بينها وبين مكة ساعات مع بيه. بل هذا كل ده فارح لو بالسيارة انا منحة الله اما في السابق ظل بين المدينة ومسكة عشرة ايام طيب واهل الشام يعني وميقاته اهل الشام ومصر والمغرب المغرب العربي الزحفة في الوقت كان نحل في المكان يتم ايه رابخ ورابخ قرية معروفة حتى الان لكن رابخ قبل الجحفة يعني الذي احرم للرابض احرم من قبل الميقات الاصل ميقاتنا مش رابض بيقاتونا الجحفة لما خربت الجحفة يقولوا وزرتها السيف ولم يعد فيها احد طبعا كانت خراضا صار الناس يخرمونا من رابض فالمحرم الرابض محرم من الجحفة وزياده يعني قبل الجحفه بشويه وأهل اليمن يعني نقاطه أهل اليمن يلملم اللي هي اسمها السعادية وهذا نقاط قريب جدا من بينه بن مكه للتين شوف بين يلملم ومكة للتين من ذو الفلايس مكه عفوا لياني سبحان الله وأهل نجد قرن له قرن المنازل يعني كل قرن المنازل وقرن الشعائر كما يقول له وإن كان بعضهم فقط كل قرن المنازل ذو قرن الشعائر ليس اهل يسمونها السيش وهذه قريبه جدا من مكه اهل نجد يعني بين الرياض وما اليهم يقيمون من هذا المكان وهو هو قرن وهذا بين و مكة ليلة ليله قريب جدا من مكه واهل المشرق المشرق يعني بالنسبه للجزيره العربيه حيث العراق وما اليهم يعني العراق والايران وبلاد كرتان وبلاد ما وراء ما هو بلاد ما هي مشرق واهل مدينتي ذات علم مقاطهم ذات علم وهي لاهلهم يعني هذا المواقيت لاهلهم اللي هم المذكورين عند اهل المغرب اهل المدينه اهل هذه الاماكن ومن من مر عليها من غيرهم يعني من غير اهلها انا الان مثلا من اهل داخل المدينه اولا واوضح لكم مقاطي مقاطه اهل مطلع من اهل المدينه أنا أطول من مدينة إلى مكة في مقاط المقاط أهل المدينة إذا قال من مر عليها من غير أهلها مع أن أنا مش مدني لكني وحدة من مقاط أهل المدينة ومن حج من أهل مكة فمنه في ذات من حج والعمر في هذا الباب اولا قول مؤلف من حج من أهل مكة ليس قيدا لأن المراد من من حج من مكة صواء كان من أهلها أو مغير أهلها ثانيا المرد مكة هو الحرم سواء كان في مكة أو في الحرم أو أي سأل. الحرم غير مكة حدود الحرم تختلف عن حدود مكة مكة طريع. لكن حرم حد. يعني قد يكون بعض الأماكن حرم ومش مكة خد يكون بعض الأماكن مكة ومش حرم يعني الأن في السعودية منطقة مكة من منطقة مكة. إمارة مكة دي مكان تنسيبين جدا فيه الحرم مش الحرم يعني مدد الحرام لا الحرم يعني حدود الحرم الذي يفصل بين الحل والحرم يعني مثلا الحديدية الآن تعبّ من مكة هي من الحل ومنع النبي على السلام من الدخول عرف حل ولا حرم إيقه حل وهي الآن في حفظ مكة فقضية الحرم مثلا بدها تتخذ بينهم قد يكون هذا المكان حرم مكه مش مكة قد تتسع مكة فبشن الحرم والحل المؤلف يقول من كان من اهل مكه يعني سواء كان مكيا او غير مكيا فمن يحرم من حج من مكه من يطلعش الى الحله لان هو بالحج اصلا حيخرج الى الحله عند خروجه الى عره اما العمره فكل افعالها في الحرم فالمحرم بالعمره من مكه يخرج للحله ليحرم اما المحرم بالحج من مكه فيحرم من مكاه واضح الفرق يعني افعال العمره افعاله في الحرم ولمد أن أجمع في نفسك بين خل وحرم فأنا عايش في مكة عاوز أعمل عمرة عايش في الحرم يعني في قلود داخل حدود الحرم أقول لك اطلع أحرم بالعمرة من من, من الخل سواء من التنعيم ولا من جاثل حديبية ولا أي دهن يعني التنعيم مش متعين زي وإن الزكرة التنعيم صورة من صور الحل من جهته من الجهات لكن اطلق لاي جهه الحل في اي جهه واحلم بالعمر ما ينفعش تاخر من يعني تاثر اذا خاصه بالمكان اما بالحد انا عايش في مكه عاوز احل نقول له ايه اقل من مكانك طيب ما تخشي الحل لان كده كان انت عاوز الحل عنده وكوخك بعرف فجمعت بين حل وحرف المقصود قال المؤلف حد من اهل مكه فمنها يعني يحلم منه وعمرته من الحلم ثم ذكر الشارع مساله مهمه فتكلم عليها سريعا قبل ان ننهي الدرس قال ولا يحل لحر المظلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز النقاط بلا إحرام إلا لقتال المباح أو قاط أو حاذم تذكر تجاوز النقاط ولا يحل لحر المظلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز النقاط بلا إحرام إلا لقتال المباح أو قاط أو حاذم تذكر يعني عندنا سبعة شروط ما الذي يقول كل من أراد الحرم وناول حر المظلم داخل حدود الحرم او اراد المسلم لا يجوز ان يتجاوز الميقات الا باحرام لكن لوجوب الاحرام شروط خد بالك ان كلام المؤلف مالوش علاقه بوجوب الحج والعمر يعني انا حديته اعتمرت عشرين مره وانا مثلا من اهل مكه وفي مؤتمر علمي في مكه ودعوني الى حضور هذا المؤتمر ولا راح قصر المطرر مش قصر الحج والعمر بس المطرر في داخل حدود الحرم فعشان رأي قصر لازم أعمل إيه؟ أحرم طيب أنا حديثه اعتماد من كده معليش حج وعمر نقول بردو لازم تحرم لازم داخل الحرم لازم تحرم يجب ولا تجلس عليه دم ولو أردت نسكا أيضا لابد أن أحرم فالمالد يقول لا يحل لحر المسلم المكلف أراد مكة أو الحرم يعني أراد نسك أو أر أن يدخل الحرم. فهذه سبع شروط. الشرط أربعة أربعة شروط يليه أربعة شروط وجودية وثلاثة عدمية. لا وجود إحرام لمن دخل مكة أو الحرم. الإسلام والحرية والتكليف وإرادة مكة أو الحرم دي أربعة حاجات الإسلام حرية تكليف وإرادة مكة. إذا كنت حورا مسلما مكللا حرم مكة أو الحرم ودد. وكمان في ده ظروف عدميه عدم القتال المباح وعدم الخوف وعدم الحاجه يعني لو دخل القتال ما ينزلنيش قتال مباح يعني أو خوف فلماث إلى الحرم ما ينزلنيش أو حاجه بنتكرر كحطاب حفاظ الذين يخلون الناس من جبل مكه عمليه الناس من جبل مكه وكالجبل لما مكه الجبل انا بقول له كل ما ناخذ واحد يحرم هيبقى عمره كله بكره فلا حاجب ان يتكرر ياخذ النفوس بالمناء أو او بالمطار جدا لتكلم الحرم و القلب على طول فهذا يلزمه كلما وصف مراكبه ان يحرم ما يلزمهش ليك حتى تتكرر فيصب عليه جده فجاهد له ان يدخل الحرم بدون احرام وطبعا فكر الام وكل من كانت حاجته متكرره نعم مثلا صالح. مدرسة مدرسة وهو عيش في جدة يعني كل يوم راح المدرسه ما اللي يعمل معذور مش عاوني كل يوم راح بالسوق بعد يوم دراسة دراسة من عمرتك وتركه هذا لا يُسمح له. ثم قال المؤلف وبين المواقيت الزمنية بعد ما بين المكانية وأشهر الحج شوال وذول قعدة وفتح فتح وعشر من ذي الحجة فمن احرم قبل شوال لم يذل حرام ومن أحلم قبل الليقاظ يجذل المكروه لكنه مكروه أن يحلم قبل الليقاظ لانه تجاوز الحتى الذي شرعه الله عبد وجل لا لا تجاوز معذره اذا كان التصاح المعلومه من احرم بالحج قبل النواقض الزماني او المكاني ادى الا انه يكره له ذلك يعني لو احرم بالحج قبل شوال نقول هذا خلاف السنه لكنه يذقه ولو احرم بالحج قبل النواقض المكاني يذقه الا انه يقول بس في مثلا مهمه وقضيه مهمه لا يعرفها كثير من الناس الاحرام مش لفت الاحرام الاحرام هي الحدود الحدود كما تأتي في البدء القادم إن شاء الله يعني أنا أقول يكره أن تحرم قبل المقاط إحنا مقاطنا رابط يبقى يح... يكره أن يحرم للنس كذلك الزماني يكره أن أحرم في رمضان ليس إشكال فيها لكن بعض ما سيتصور أن إذا لابث ملابثت إحرام في بيته يبقى هو أكروس مرأ يكره لا مش حاجة خالص لبيتنا لابث الإحرام في البيت لأنه أسهل علي او لبستها في الطائره او في المطار كل هذا لا اشكال فيه لان الاحرام هو نيه الدخول لنفسك ان انا وين صحت قلت لبيك بلساني معذورا عما بقلبي لبيك عمري اما اللباس فمش في اشكال خامس بل يصح الاحرام بدون لبس باحرام صح عليه دم لكن الاحرام صحيح فاللبسه مش هو الاحرام فلا تشد بعض الناس ما يفهمش صح ويجي يشدد على المعتمرين والحجاج انهم لا ما تلبس ال الاداره والغذاء وبعضهم ما تلبس الاحرام إلا عند الميقات ما يندمش هذا الكلام وأيضا في مشكل لو كل الناس قوموا لبسوا وقت دخول لو جم الطائرة قد يفوتهم ان يقضوا دمهم ان يلبسوا ملابس الاحرام فافعل ما هو سهل عليك إذ الإحرام هو لي بالدخول في النسوك وليس أن تلبس ملابس الإحرام الله أكبر بهذا نفض عند باب الإحرام وهو جدايا الكلام على النسوك الدخول فيه هو ما يفعلق بالمحضورات ثم انطقت بكل مكة وصوفة العمر والحزق إلى آخرين أكربان والسقن وإياكم وإن شاء الله هذا القادم هو الاثنين ونكر الله واعينك على انسان هذا الكتاب قبل وقت الحج وانا اذكر اياكم الحج